فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم من اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ وَظَنَّ السُّوءُ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ومن لم يؤمن بالله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 والهدى معكوفا أن يبل ومحيله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا عذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السجود ذلك مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ في الإنجيل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شطأه فآزره فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما